بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحذّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد خرض الله لكم تحلة عيمانكم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 قال نذاني اللهم الخليل إِنَّكَ تُبَى إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ خَرَصْتُ بُكُمَا وَإِنَّ اللَّهَ رَاعٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوَلَّى وَجِدْرِيلُ وَقَارِئُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ لَعَدَدٌ كَبِيرٌ اسْتَغْفِرْ رَبَّهُ إِنَّهُ كَانَ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْهُ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ سَائِحَاتٍ ساري ذات المعبد سائحة سيدة وابن كراه يا أيها الذين آمنوا أنفسكم واهتمنوا نَهْرٌ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَنَازِكَةٌ إِلَى عَذْبٍ خِذَابٌ لَا يَحْقِرُونَ اللَّهَ نَأْمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَرَوْنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا يَوْمَ إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شوبوا إلى الله ثوبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات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 إِنَّ عَلَاكُمْ لُرَشْدٌ قَدِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُجَادِلُونَ بِالْبَاطِلِ فَرَاجِعُونَا لِنُظْلِمْهُمْ وَأَغْلِبُوا عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ قَدْ ضَلَّ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتُ نُوحٍ وَامْرَأَةُ لُوطٍ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الزافلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فزعون ابْنِ لِي رَبِّ بِنِعْمَةٍ عِنْدَ بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ عَوْنًا وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصُرْنِي بِهِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَنَظِرْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَخُشِيَتْ بِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ